بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن لقد انتهينا في دروسنا ا ل س ا ب ق ة من مباحث ا ل ص ل ا ة والجنائز و م و ا ض ي ع ن ا ا ل ق ا د م ة التي سنقلوها هي مواضيع ا ل ز ك ا ة و ا ل ز ك ا ة ككل م ع ن ى من المعاني ا ل ا ص ط ل ا ح ي ة لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي ل أ ن ك ل م ة ا ل ز ك ا ة كانت م ع ر و ف ة قبل ا ل إ س ل ا م عند العرب فكانوا يطلقون ا ل ز ك ا ة على النمو و ا ل ب ر ك ة و ا ل ز ي ا د ة الخير يقال زكى الزرع إ ذ ا نمى وزكت النفقه اذا بورك فيها وفلان ذاك أ ي كثير الخير وتطلق أ ي ض ا على التطهير قال الله تعالى قد أ ف ل ح من ذ ك ا ه ا اي طهرها من ا ل أ ز ن ا ف والمراد بذلك النفس وتطلق أ ي ض ا على المدح يقال ذ ك ى فلان نفسه إ ذ ا مدحها قال الله تعالى فلا تزكوا أ ن ف س ك م أ ي لا تمدحوها هذا معنى ا ل ز ك ا ة في ا ل ل غ ة و أ م ا معناها في الشرع معناها في الاصطلاح وهو المعنى الذي جاء به ا ل إ س ل ا م ما كان معروفا في ا ل ج ا ه ل ي ة هي ث س م لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه ل أ ص ن ا ف م خ ص و ص ة بشرائط هي ث س م لقدر مخصوص عندما تجب ا ل ز ك ا ة على ا ل إ ن س ا ن ما يجب عليه ان يخرج كل ماله وانما يخرج بعضا من المال عما يملك يكمن لقدر مخصوص من مال مخصوص اي لا تجب ا ل ز ك ا ة في كل مال يملكه الانسان ليست و ا ج ب ة في كل ما يتمول ففي بعض الاموال ز ك ا ة وفي بعضها الاخر لا تجب ا ل ز ك ا ة فالبيت مثلا ل مال يملكه ا ل ا ا ن ن ولكن س لا ت ج ي ب فيه ا ل والخيل ز ك ا ة مال يملكه الانسان ولكن لا تجب الزكاة فيه ع ن ن د ا ا ل د ج ج تجيب ا مال يملكه الانسان ولا يملكه ل فيه ز ك ا ة البيض مال والاموال ل تجيب فيه ا ز ك ة ا ل ك ث ي ر ة ولكن الله تعالى لم يوجب ا ل ز ك ا ة إ ل ا في بعضها على ما سنذكره ف ا ل ز ك ا ة اسم ن ق د ر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه ل أ ص ن ا ف م خ ص و ص ة ما يصرف لكل إ ن س ا ن و إ ن م ا يعطى ل ل أ ص ن ا ف ا ل ث م ا ن ي ة التي ذكرها الله في قوله إ ن م ا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها و ا ل م ؤ ل ف ة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبالسبيل وسنتكلم على كل هذه ا ل أ م و ر بالتفصيل وهناك م ن ا س ب ة ما بين المعنى اللغوي والمعنى ا ل ا ص ل ا ح ي في ا ل ت ع م الاغلب توجد م ن ا س ب ة ما بين المعاني ا ل ل غ و ي ة والمعاني ا ل ا ص ل ا ح ي ة الزكاة اللغة والبركة نحن قلنا إن معنى الذكاء في اللغة النمو الخيش وزيادة في و ه ذ ه المعاني اللغوية فيها م ن ا س ب ة مع ا ل ز ك ا ة في المعنى الاصطلاحي فعندما يخرج ا ل إ ن س ا ن ز ك ا ة ماله يبارك الله ت ع ا له ى ل فيه ما نقص مال من ق د ق ه فينمو ويزداد وفي نفس الوقت ا ل ز ك ا ة التي يخرجها ا ل إ ن س ا ن يطهر بها ماله ويطهر بها نفسه خذ من أ م و ا ل ه ص د ق ة ت ط ف ر ه م و تزكيهم بها والدليل على وجوبها قبل الاجماع هي مجمع عليها عند جميع علماء ا ل ا م ة والدليل على وجوبها قبل الاجماع الاجماع م ت أ خ ر عن النصر ل أ ن ا ل إ ج م ا ع لا يكون في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم من الإجماع وسلم وإنما أنه ينعقد أن يكون جروة رسول لا حياة الله الله صلى عليه في يجب بعد عصره ل أ ن ه اتفاق ل ل م ش ت ه د ي ن من ا م ة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي ف إ ذ ا كانوا في عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أ ن يكون رسول الله معهم ل أ ن ه سيد ا ل م ش ت ه د ي ن و إ م ا م ه م ف إ ذ ا ا ش ت ه د و ا ووافقهم رسول الله ف ا ل أ م ر س ن ة ولم يعد قولا ل ل م ش ت ه د ي ن و إ ن خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ع ب ر ة بقولهم ولذلك لا يمكن ل ل إ ج م ا ع أ ن ينعقد في عهد رسول الله و إ ن م ا ينعقد بعد عهده ولذلك عرف ا ل أ ص و ل ي و ن ا ل إ ج م ا ع ل أ ن ه اتفاق المجتهدين من أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في عصر غير عصر الرسول ولذلك تجدون المصنفين دائما يقولون و ا ل أ ر ض في ا ل م س أ ل ة قبل ا ل إ ج م ا ع ل أ ن دليل ن ص ي من ا ل ق ر آ ن أ و من ا ل س ن ة متقدم على ا ل إ ج م ا ع من حيث الزمن ولكن د ل ا ل ة ا ل إ ج م ا ع إ ذ ا كان ت إ ج م ا ع قوليا صريحا د ل اقوى ل ه أ من د ل ا ل ة النص إذا كان الإجماع كان قوليا وكان صريحا ف إ ن دلالته أ ق و ى من د ل ا ل ة النصر في بعض الحالات ف ا ل ا ف ل فيها أ ي الدليل فيها قبل قول ب ل الإجماع ق الله تعالى أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة قان الله تعالى ا ل ص ل ا ة ب ا ل ز ك ا ة لا تمر معنا آ ي ة في كتاب الله فيها أ م ر ب إ ق ا م ة الصلاه ة إلا و ف ي ا الأمر بإيتاء الزكاة ولذلك قال أ ب و بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والله لاقاتلن ا من فرق بين ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة فالدليل في وجوبها قول الله تعالى و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة وقوله تعالى خذ من أ م و ا ل ه م صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة بني ا ل إ س ل ا م على خمس وذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ي ت ا ء الزكاه وقد بينا هذا بيانا تفصيليا في شرح صحيح مسلم وقد اتفق العلماء على أ ن ه ا أ ح د أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م الخمسه بهذه النصوص ف إ ذ ا جحدها إ ن س ا ن ما ف إ ن ه يكفر بجحوده لها و ي ن فعلها و أ ت ى بها يعني إ ذ ا أ خ ر ج ا ل ز ك ا ة ولكنه ليس مؤمنا بها قال ب أ ن ا ل ز ك ا ة ليست و ا ج ب ة يصير كافرا مرتدا تنطبق عليه كل أ ح ك ا م ا ل ر د ة وان أ خ ر ج ا ل ز ك ا ة من ماله بان قال أ د ف ع ه ا كالجزيه هي جزيه أ و اخت الجزيه ما تقبل منه على أ ن ه ا ز ك ا ة ويخرج بذلك من ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا جحدها الانسان يصير كافرا و أ م ا إ ذ ا تركها صحا وبخلا بان قال ا ل ز ك ا ة و ا ج ب ة ولكن لا يريد دفعها هذا يقاتل حتى يدفعها مكرها ولكننا لا نحكم بكفره ب أ ن ه ما جحد وجوب ا ل ز ك ا ة فيقاتل عليها و ت أ خ ذ منه قهرا كما فعل أ ب و بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قتال بعض من امتنع من دفع ا ل ز ك ا ة وقد بينا في شرح صحيح مسلم أ ن الذين امتنعوا من دفع ا ل ز ك ا ة أ ن و ا ع منهم من امتنع من دفعها رده من دفع الزكاة. ومنهم من لم يمتنع من دفعها ر د ة و إ ن م ا امتنع من دفعها م ت أ و ل ا وهذا الكلام في ا ل ز ك ا ة المجمع عليها ا ل ذ ي أ ج م ع الفقهاء على وجوبها هذه ا ل ت يكفر ي جاحدها ويقاتل الممتنع من أ د ا ئ ه ا و أ م ا ما اختلف فيه من ا ل أ ص ن ا ف هل تجب فيه ا ل ز ك ا ة أ م لا تجب فيه ا ل ز ك ا ة مثل ز ك ا ة ا ل ت ج ا ر ة والركائز والثمار والزروع في ا ل أ ر ض ا ل خ ر ا ج ي ة أ و الزكاه في مال ا ص ب ي او الزكاه في الحلي أ و الزكاه في الخيل مثلا فهذه ما نحكم بهذه ا ل أ ح ك ا م على الممتنع من ه اين كان يعتقد هذا فإذا وجدنا إنسانا يعتقد عدم وجوب ا ل ز ك ا ة في مال الصبي وهي م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين الفقهاء ما نحكم عليه لا بالكفر ولا بالفسق ولا نقاتله من أ ج ل اخذ ا ل ز ك ا ة منه ل أ ن ه ما أ ت ى لا بمفسق ولا بمكفر و ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة و أ م ا تاريخ فرض ا ل ز ك ا ة فقد فرضت في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة من د ج ر ة بعد ز ك ا ة الفتق وهي و ا ج ب ة ب خ م س ة أ ن و ا ع النوع ا ل أ و ل ا ل نعم وهي ث ل الابل ث ة ا والبقر و ا ل غ ل م ولا تجب في شيء سوى هذه ا ل أ ط م ا ط فمن كان عنده قطيع من الغزلان ما تجب فيه الزكاه ة ومن كان ن ع د عدد كبير من الدجاج كبير الزكاة تجب فيه من ما وسنبين هذا إ ذ ا النوع ا ل أ و ل ا ل نعم والنوع الثاني المعشرات وهي القوت من الزروع والثمار والنوع الثالث النقد من الذهب و ا ل ف ض ة والنوع الرابع ا ل ت ج ا ر ة والنوع الخامس الفطره ولما كانت ا ل أ ن ع ا م من ا ل إ ب ل والبقر والغنم أ ك ث ر أ م و ا ل العرب ب د أ بها المصنفون في كتبهم فلو استقرانا كتب الفقه لوجدنا معظم الكاتبين فيه يبدؤون بزكاه الانعام وانما تجب الزكاه في الانعام وهي الابل والبقر والغنم ولا تجب في شيء سوى ذلك كما ذكرنا اما وجوبها في هذه الاصناف الثلاثه الإبل اجمعت ا ل ا م ة على أ ن ه تجب ا ل ز ك ا ة في هذه ا ل أ ص ن ا ف ا ل ث ل ا ث ة و أ م ا فيما سوى هذه ا ل أ ص ن ا ف فلا تجب فيه ا ل ز ك ا ة ل أ ن الاصل عدم وجوبها ولا نصير إ ل ى وجوب ا ل ز ك ا ة في صنف من ا ل أ ص ن ا ف إ ل ا إ ذ ا دل الدليل على وجوب ا ل ز ك ا ة فيه فلا تجب في الخيط ولا تجب في الرقيق و إ ن كانت م ت م و ل ة لما رواه البخاري ومسلم رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه طلقه و أ و ج ب ه ا أ ب و ح ن ي ف ة رضي الله عنه في إ ن ا ث الخيل وقولنا لا تجب ا ل ز ك ا ة في الخيل والرقيق وغير ذلك من الحيوانات ا ل ا ن س ي ة إ ن م ا يكون هذا أي عدم الوجوب في هذه ا ل أ ص ن ا ف إ ذ ا لم تكن ل ل ت ج ا ر ة و أ م ا إ ذ ا كانت ل ل ت ج ا ر ة فتجب الزكاه ة في يتجر كل ما ب في ت ج ب الزكاة ف الغزلان إ ذ ا اتخذها ل ل ت ج ا ر ة لا لانها غزلان ولكن لانها أ م و ا ل ت ج ا ر ة وتجب ا ل ز ك ا ة في الخيل ولكن ل أ ن ه ا زكاه أ م و ا ل اتجر ا فيها فتجب فيها ز ك ا ة ا ل ت ج ا ر ة وهكذا فتجب ا ل ز ك ا ة فيما سوى هذه ا ل أ ص ن ا ف ا ل ث ل ا ث ة إ ذ ا كانت ل ل ت ج ا ر ة و أ م ا إ ذ ا لم تكن ل ل ت ج ا ر ة ب أ ن كانت في ا ل ق ن ي ه فلا تجب ا ل ز ك ا ة إ ل ا في هذه ا ل أ ص ن ا ف ا ل ث ل ا ث ة وهي الابل والبقر والغنم وكذلك لا تجب ا ل ز ك ا ة في المتولد من غنم و غ ب ا ء ل أ ن ا ل ص عدم الوجوب ولا نصير إ ل ى الوجوب إ ل ا بدليل ولا د ل ي ل يدل على وجوب ا ل ز ك ا ة فيها و أ م ا ما تولد بين اثنين من هذه ا ل أ ن ع ا م ا ل م خ ت ل ف ة فيما لو حدث ب أ ن تولد من إ ب ن وبقر لو حدث هذا تجب فيه ا ل ز ك ا ة ل أ ن ه تولد من صنفين زكويين بخلاف ما ت و ل د من الغنم و ا ل ض ب ا ء لان ا ل ض ب ا ء ليست ز ك و ي ة والغنم ز ك و ي ة فلا تجب ا ل ز ك ا ة و أ م ا نصاب الابل هل تجب الزكاه في كل ما يملك من ا ل ب ل قال لا لا, لا تجب ا ل ز ك ا ة في كل ما يملك من ا ل ب ل فلو كان الانسان يملك بعيرا واحدا فلا ز ك ا ة فيه ولو ملك بعيرين لا ز ك ا ة فيه ولو ملك ا ر ب ع ة فلا ز ك ا ة عليه و إ ن م ا تبتدئ ا ل ز ك ا ة في التبل إ ذ ا ملك ا ل إ ن س ا ن خمسا فلا شيء في ا ل إ ب ل حتى تبلغ خمسا ف إ ذ ا بلغت خمسا ففيها ش ا ة لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ليس فيما دون خمس ذ و د من ا ل إ ب ل طلقه ف إ ذ ا بلغت خمسا ففيها ش ا ة ولم يجب الاسلام البعير ة على مالك الخمس ل أ ن فيه إ ص ر ا ر ا بالمالك اذا ملك ا ل إ ن س ا ن خمسا يتصدق بواحد منا ك أ ن ه يدفع عشرين ب ا ل م ئ ة من أ م و ا ل ه ولذلك ترقق الله تعالى بالمالك ف أ و ج ب عليه شلفا ونحن نقول أ و ج ب الله مع ن ا هذا الواجب بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ما يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشرع الذي ي أ م ر به الله ما امر به رسول الله هو ما امر به الله وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما نهى عنه الله ومن أ ط ا ع رسول الله فقد أ ط ا ع الله ومن عصى رسول الله فقد عصى الله وكذلك لم يوجب الشرع على مالك الخمس خمس بعير كان من المحتمل ان, يجب عليه بعير. لأن فيه اضرار بالفقراء. أن يدخل الفقير في شركه مع المالك فيه اضرار بالفقير ولذلك اوجب الشارع ا ل ش ا ة رفقا بالفقراء ورفقا بالمالك فاذا إ بلغت خمسا وعشرين عند ذلك يتغير مقدار الزكاه ويتغير نوعها فتنتقل من الشياه إ ل ى الابل ف إ ذ ا بلغت إ ب ل ه خمسا وعشرين ففيها بنت مخض وهي التي لها سنه ودخلت في ا ل ث ا ن ي ة و ت أ ت ي معنا تفسير هذه الاسناد أ ن فإذا بلغت ت ا و ث ث ل ي ف ف ي ه بنت لبول وإذا بلغت وأربعين بلغت ستاً وإذا وإذا إ ففيها حقة ح ى وستين ففيها جذعة وبعد إ ذ ا ل غ ت بنتا لبون حبقة ذلك يصير ا ل أ م ر مضطردا في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين ح ق ة والدليل على هذا هذا الكلام ليس كلام الفقهاء ولم ي أ ت و ا به من تلقاء انفسهم وانما هو شرع الله فقد روى البخاري عن أن أبا بكر أبا الله تعالى رضي عنه عنهما لما بسم كذب البحرين الرحمن الزكاة فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ا ذ ا فهذا ليس من كلام أ ب ي بكر ايضا وانما هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ف ر ي ض ة ا ل ص د ق ة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن سئل فوقها فلا يعطيه ا ل إ ن س ا ن المسلم يجب عليه أ ن يدفع ما فرضه الله ت عليه ا ى ع ل فلا ن أ خ ذ منه أ ق ل من الواجب ولا يجب عليه أ ن يدفع أ ك ث ر من الواجب في اربع وعشرين من الابل ي فما دونها الغنم على النحو الذي ذكرناه في كل خمسين شهر ففي خمس ش ا ت وفي عشر ش ا ت ا ن وفي خ م س ة عشر ة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه تصير اربعان وعشرين فيها أربع شيا. فاذا بلغت خ م س ة وعشرين تغير المخرج فاذا بلغت خ م س ة وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى ت ف يكن فيها بنت مخاض. بنت التي لها سنة ودخلت في فاذا ي ه بنت بنت سنة التي ودخلت مخاض المخاضي لها الثالثة في ف إ لم تكن عنده بنت مخاض فابن لبون ذكر وابن لبون وبنت اللبون التي لها سنتان ودخلت في ا ل ث ا ل ث ة وسنذكر تفسير هذه ا ل أ س ن ا م بعد أ ن ننتهي من نص الحديث فإذا وثلاثين بلغت كتن وثلاثين إ ل ى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقه ف ر و ق ة الجمل فاذا بلغت واحده وستين الى خمس وسبعين ففيها ج ذ ع فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها ب ن ت لبون ف إ ذ ا بلغت ت ح د ى وتسعين إ ل ى عشرين و م ا ئ ة ففيها حقتان طروقتا الجمل ف إ ذ ا زادت على عشرين و م ا ئ ة ففي كل أ ر ب ع ي ن بنت لبون وفي كل خمسين ح ق ة هذا جزء من الحديث الذي كتبه أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه إ ل ى أ ن ا رضي الله عنه وسميت ج ه ه إلى البحرين ا ا الزكاة ع على ي والحديث له ت ت سنذكرها ف محالها شاء الله إن ع ا أما ل ى ب ن ت ا ل م خ ا ض فهي ا لان ت ي ل ه س ة ودخلت امها ل ث ا ن ي ة و س ي ت ذلك لأن أ م بعد س ن ة من ولادتها آ ن لها أ ن تحمل م ر ة أ خ ر ى فتصير من المخاض الحوامل و أ م ا بنت اللبون فهي التي لها سنتان وطعنت في ا ل ث ا ل ث ة وسميت بذلك ل أ ن أ م ه ا آ ن لها أ ن تلد فتصير لبونا و ا ل ح ق ة لها ثلاث سنوات وطعنت في ا ل ر ا ب ع ة و أ م ا الشاه ا ل و ا ج ب ة فيما دون خمس وعشرين من الابل ما هو سنها قال هي ج ذ ا ع ة ض أ ن لها س ن ة ودخلت في ا ل ث ا ن ي ة أ و أ ن ه ا أ ج ز ع ت وان لم تتم لها ا ل س ن ة ب أ ن أ س ق ط ت اسنانها كما هو الحال في ا ل أ ض ح ي ه ف إ م ا أ ن يخرج شاه ت لها س ن ة ودخلت في ا ل ث ا ن ي ة و إ م ا أ ن يخرج ث ن ي ة من المعز لها سنتان وطعنت في ا ل ث ا ل ث ة وهو مخير بينهما على ا ل أ ص ح بين الشاه و بين ا ل ث ا ن ي ة من الماعز ولا يتعين غالب غنم البلد لما ذكرنا في الخبر في كل خمسين ش ا ة والشاه تطلق على ا ل ض أ ن وتطلق على الماعز لكن لا يجوز الانتقال إ ل ى غنم بلد آ خ ر إ ل ا بمثلها في القيمه او خير منها و ا ل أ ص ح أ ن ه يجزئ الذكر أ ي الجزع من ا ل ض أ ن أ و الثني من المعزي وكذلك يجزئ في الغنم إ ذ ا وجبت عليه ثلاث شياء او وجبت عليه أ ر ب ع شياء يجزئه أ ن يخرج عن أ ر ب ع شياء بعيرا مما يجب في الزكاه وجزاه الله خيرا ل أ ن ه يكون قد فعل الواجب و ز ي ا د ة نحن أ و ج ب ن ا عليه الشاه والشاتين والشيا ء رفقا به ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتصوع بخير من ذلك ف أ خ ر ج بعيرا مما يجزئ إ خ ر ا ج ه في الزكاه عن الشيا ء فقد فعل الواجب و ز ي ا د ة ويجزئه عن الواجب ف إ ذ ا يجب عليه في خمس وعشرين بنت مخاض من خ م س ة وعشرين إ ل ى خ م س وثلاثين ف يوجد تتع ي عنده تسعه من ا ل إ ب ل هذه معفو عنها ما فيها ز ك ا ة يعني ما يقال في س ت ة وعشرين كذا وفي سبع وعشرين كذا إ ل ى خ م س وثلاثين لا من خ م س وعشرين إ ل ى خ م س وثلاثين هذا معفو عنه ف إ ذ ا بلغت إ ب ل ه خمسا وعشرين أ خ ر ج ا عنها بنت مخاط وكذلك في سته وعشرين وفي ثلاثين وفي خمس وثلاثين ف إ ذ ا وصلت إ ل ى ست وثلاثين تجب عليه فيها بنت لبون من ست وثلاثين إ ل ى خمس واربعين لا يجب شيء ف إ ذ ا بلغت ست واربعين فقد وجبت فيها حقه الى أ ن تصير إ ح د ى وستين فيها ش ز ع ة ف إ ذ ا بلغت ستا وبعد س ي فيها ن بنتا لبون وجبت بلغت فإذا إ ح ى وتسعين وجبت فيها ف حقة إ ذلك ا ب غ ت وجبت مئة وإحدى وعشرين فيها ن ب ثلاث ا يصير عندنا قانون مطرد ض الذي يوجد عنده أ ع د ا د ك ب ي ر ة يوجد عنده مثلا أ ر ب ع م ا ئ ة من ا ل إ ب ل في كل أ ر ب ع ي ن بنت لبون وفي كل خمسين ح ق ة ف إ ذ ا كان عنده أ ر ب ع م ا ئ ة من ا ل إ ب ي ل ماذا يجب عليه يجب عليه عشر بنات لبون في كل أربعين كل ل بنت ب وقاعده ن عنده أربعمائة فيجب عليه عشر بنات لبون أربعمائة عليه عشر وتطير فيجب مضطرده ف في إ ن ع د م بنت المخاض ذهب إ ل ي ه ساع الزكاه ل ي أ خ ذ بنت مخاض عن خمس وعشرين فما وجد عنده بنت مخاض أ ن ث ى ل أ ن ا ل ا ث ن ا ن التي ذكرناها كلها أ ن ث ى ما وجد عنده بنت مخاض أ ن ث ى ولكنه وجد عنده ابن لبون ذكر وابن اللبون والذي ل و سنتان و ط ع ن ا ف ل ث ا ل ث ة وطبعا ق ي م ة هذا أ ك ب ر من ق ي م ة ف ن د ع ى ا ل س ن ة وطعن في ا ل ث ا ن ي ة فاذا لم يجد عنده بنت مخاض و ج د عنده ابن لبون ذكر ي أ خ ذ ابن لبون ا ل ذكر مكان بنت المخاض ويصير طارق السن مقابل ل ل أ ن و ث التي فقدها الأنوث ثالث تحمد وثالث وتتكاثر والذكر ليس كذلك والغنب بالغرم تحمد ويدفع سنا أ ع ل ى ولكن ما نتساهل معه في النوع ا ل و ذكر أ م أنثى ك انثى يجب عليه أن و ا ل آ ن يدفع ذكرا و ا ل أ ص ل قبل هذه التعليلات ا ل ع ق ل ي ة نص حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما مر معنا ف إ ن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ا ل ذكر هكذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا نحن نذكر ا ل ح ك م ة التي من أ ج ل ه ا انتقل الشارع من بنت المخاض إ ل ى ابن اللبون الذكر ففارق السن يعدل ا ل أ ن و ث ة التي فقدناها في بنت المخاض و إ ذ ا كانت عنده بنت مخاض ولكنها م ع ي ب ة وعنده ابن لبون ذكر ق ا ل ا ل م ع ي ب ة ك ا ل م ع د و م ة يجوز لنا أ ن ننتقل إ ل ى ابن ا ل ل ب و ن الذكر مع وجود بنت المخاط ا ل م ع ي ب ة ل أ ن ه ا ك ا ل م ع د و م ة ولا يكلف ك ر ي م ة الابن ا ل ك ر ي م ة هي ا ل ن ا ق ة التي يعتني بها صاحبها وتكون ث م ي ن ة فيها مميزات ما توجد ب ب ق ي ة النوق يتخذها صاحبها لمركبه او لحاجته يعتني بها نبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ ر وإياك حينما امروا بان ياخذ الصدقات قالوا اياك وكرائم اموالهم ما ياتي الساعه ل ى كرائم الاموال وياخذوها وهذا اذا كانت ابنه مهازيله وفيها كريمه فانه يتقي ا ل ك ر ي م ة ولا ي أ خ ذ ه ا ولكن لو كانت إ ب ل ه كلها كريمه ففي هذه الحاله ة يأخذ م ن ا ياخذ م إ مهازيلة أ منها الكرائم ولا يأخذ كريمة من وإنما يأخذ من ي كريمه ا كما رواه البخاري ومسلم في أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ اياس وكرائم أ م و ا ل ه م فلا يكلف ك ر ي م ة إ ذ ا كانت إ ب ل ه مهازيل ولكن إ ذ ا كانت عنده بنت مخاض ك ر ي م ة ولا يوجد عنده بنت مخاض كبقيه إ ب ل ه تمنعه من الانتقال إ ل ى ابن اللبون الذكر نحن لا نريد أن لا نحن اخذنا ل ابن ل ك ر نحن أخذنا ا اللبون الذكر عندما فقدنا بنت المخاض ا ل آ ن ت تملك بنت مخاض ولكنها كريمه ة الآن إما أن تأتينا مخاض تناسب الإبل الموجود أن ببنت ن د ع و إ م ا أ ن تدفع لنا ا ل ك ر ي م ه باختياره أ م ا ابن اللبون فلا ن أ خ ذ ه ل أ ن ا ل ذ ك و ر دا فيها إ ض ر ا ر م بالفقراء صحيح نحن اعتبرنا فارق السن ب م ث ا ب ة ا ل أ ن و ث ة لكن هذا مع ذلك ابن اللبون الذكر ما يساوي في المستقبل بنت المخاض بعد, بعد سنتين ة بعد س ن لها ق ي م ة أ ك ث ر بنت لبون ربما تكون قيمتها أ ك ث ر من حق و إ ن كان أ ك ب ر منها سنا ل أ ن ه ا بعد سنه ذ ه ستحمل وتلد ف إ ذ ا وجدت عنده بنت مخاط ك ر ي م ة تمنعه من الانتقال إ ل ى ابن ا ل ب و ن الذكر وهو في هذه ا ل ح ا ل ة ف الخيار نحن ما ن أ خ ذ أ م و ا ل ه ا ل ك ر ي م ة ولكن نقول له لا مانع ا ع ت ن ا م ببنت مخاط تتناسب مع كبد ا ل م و ج و د ة عندك ف إ ذ ا فقد ابن اللبون ما يوجد عنده بنت مخاض ولا يوجد عنده ابن لبون يوجد عنده حق ص و يأخذ نعم يؤخذ الحق عن بنت المخاض ولكن هل يؤخذ الحق عن بنت اللبون نحن قلنا اذا وجبت عليه بنت مخاض وهي التي لها سنه وطعنت في الثانيه ولم توجد عنده بنت المخاض لا ك ر ي م ة ولا ع ا د ي ة يجوز له أ ن ي ن ت ق ل إ ل ى ابن لبون وجعلنا فارق السن مقابل ف ا ل أ ن و ث ة و إ ذ ا كان عنده حق يجوز له أ ن يدفعه عن بنت المخاض إ ذ ا دفع ابن لبون فمن باب أ و ل ى ان يدفع الحق ولكن إ ذ ا وجبت عليه بنت لبون وهي التي لها سنتان وطعنات في ا ل ث ا ل ث ة وما كانت عنده بنت لبون هل يجوز ان يدفع حقا كما عملنا في بنت المخاض وابن اللبون قال لا ما ي ش بنت المخاض ا ص غ ي ر ة ما تستطيع ان تمتنع من اتباع اذا عادت عليها ه علي فهناك ا فارث انزلنا القوة التي تمتع ب ابن اللبون م ن ز ل ة ا ل أ ن و ث ة في بنت المخاض ولكن ما في هذه الفوارق ما بين بنت اللبون والحق في بنت اللبون تمتنع من اتباع إ ذ ا عدت عليها والحق يمتنع فما عادت فارق السن معا ا د يؤثر معا يعدل ا ل أ ن و ث ة ا ل م و ج و د ة في بنت اللبون ولذلك لم يرد به الشرع ف إ ذ ا وجبت عليه بنت اللبون ما يجوز له أ ن ينتقل إ ل ى الحق كما فرضنا ذلك في ب ن ت المخاض مع ابن اللبون ولو كان الرجل يملك م ئ ت ي ن من الابل ب ل نحن ن ق في القانون الشرعي في الشرعي القانون كل ر أ ع ي ن بنت ب يجب و وفي والذي ن خمسين مئتين أمرين إما أن يملك عليه يخرجه كل إما شق أحد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 أ ي اربع حقاق أ و خمس بنات لبون لحديث أ ب ي داود وغيره عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ف إ ذ ا كانت م ئ ت ي ن ففيها أ ر ب ع حقاق أ و خمس بنات لبون وهذه أ و ل ا ل ت خ ي ر يتخير إ م ا أ ن يخرج أ ر ب ع حقاق و إ م ا أ ن يخرج خمس بنات لبون أ ي السنين وجدت اخذت ف إ ذ ا وجد الساعي أ ر ب ع حقاق أ خ ذ ه ا و إ ذ ا وجد خمس بنات لبون أ خ ذ ه ا ف إ ن وجد بماله أ ح د ه م ا وجد أ ح د النوعين وجد الساعي أ ر ب ع حقاق أ و خمس بنات لبون قا اخذ الساعي ما وجده منهما إ ذ ا وجد الحقاق أ خ ذ ه ا و إ ذ ا وجد بنات اللبون أ خ ذ ه و إ ل ا ما وجد عنده لا حقاف ولا بنات لبون قال فله تحصيل ما شاء من ا ل ن و ع له أ ن يشتري أ ر ب ع ه حقاف و له أ ن يشتري خمسه بنات لبون ولا يجب عليه أ ن ياتي ب ا ل أ غ ب ط للفقراء ل أ ن ه سيدفع المال ا ل آ ن و يشتري من الخارج و إ ن وجدهما إ ذ اذا وجد أحدهما إ وجد الساع ي أ ح د ه م ا أ خ ذ و ه و إ ذ ا لم يجدهما ت خ ي ر المالك بين الصنفين و إ ذ ا وجد الساع ي النوعين أ و الصنفين في مال المالك وجد عنده الشقاق ووجد عنده بنات دبوس ففي هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليه أ ن يخرج ا ل أ غ ب ط للفقراء ننظر أ ي النوعين أ ف ي د للفقراء ف إ ذ ا وجدنا أ ن بنات اللبون أ غ ب ط أ خ ذ ن ا منه خمس بنات لبون و إ ذ ا وجدنا الحقاق أ غ ب ط يعني أ ف ض ل للفقراء أ خ ذ ن ا الحقاق ولا يجزئ غيره ف إ ذ ا كان الافضل للفقراء بنات اللبون الخمس و أ خ ذ الداعي منه الحقاق ما يجزئه؟ يجب ز ي ج عليه أ ن يخرج م ر ة ثانيه بنات اللبون و يجب على السعي ا ان يرد عليه الحقاق ا ل ف إ ن وجدهما ف ا ل ص ح ي ف تعين ا ل أ غ ب ط أي الفقراء ولا يجزئ غيره لا يجزئ غيره مطلقا قال لا لا يجزئ غيره ام دلتا ل م ا ل ك اخفى أ ح د النوعين الذي هو أ غ ب ط ا ل ف ق ر ا ء موها على الساعه ف إ ذ ا د ل س المالك ما تجزئ يجب على المالك أ ن يخرج ا ل أ غ ب ط و يجب على الساعه أ ن يرد ما أ خ ذ وكذلك إ ذ ا قصر الساعه لم ي س ت ه د دخل بين ا ل إ ب ل وجد أ ر ب ع ه اغبطه اخذها و م ش ى قصر كان المفروض به أ ن يبحث في ا ل إ ب ل و أ ن يرى ا ل أ غ ب ط ه بالفقراء قيمتها باختلاف أ ل و ا ن ه ا باختلاف سمنها بكثير من ا ل أ م و ر تختلف قيمتها ف إ ذ ا قصر الساعي ثم بان أ ن ه قصر ما يجزئ يجب عليه أ ن يرد ما أ خ ذ و يجب على المالك أ ن يخرج ا ل أ غ ب ى ف إ ذ ا لم يقصر الساعي ولم ي د ل س المالك و لكن دفع أ خ ذ من المال ا ل أ ق ل غ ط ه للفقراء ما أ خ ذ ا ل أ غ ب ط ثم اكتشفنا أ ن الماخوذ ة ليس ا ل أ غ ب ط ماذا نعمل هل يجزئ و المالك ما دفع أ م لا يجزئه قلنا ان قصر الساع أ و دلس ا ل م ا ل لا يجزئ يجب الرد ودفع ا ل أ غ ب ط ف إ ن لم يقصر الساع ولم يدلس ا ل م ا ل قال يجزئ و الدفع ولكن يجب عليه أ ن يخرج الفرق ما بين قيمه الحقاق وبنات اللبون ننظر أ ي ه م ا كان الاغبط كان الاغبط الحقاق ونحن اخذنا منه خمس بنات لبون نحن نفتش الفارق ما بين بنات اللبون والحقاق ف ن أ خ ذ من المالك هذا الفارق ما ن أ م ر الساعي برد ما أ خ ذ ولا ن أ م ر المالك ب إ خ ر ا ج ا ل أ غ ب ط و إ ن م ا ن أ خ ذ الفارق بين ما أ خ ذ وبين ا ل أ غ ب ا ر ب ا ل ف ق ر ا ء ل أ ن ه لا ت ت ع ي قصر ولا المالك دلت وبنعرف يجزيهما أ خ ر ج ويجب علي ه أ ن يدفع الفارق وهذا الفارق يجوز إ خ ر ا ج ه دراهم من نقد البلد أ و د ن ا م ي ر ف إ ذ ا كانت ق ي م ة الحقاق أ ر ب ع م ئ ة و ق ي م ة بنات اللبون أ ر ب ع م ئ ة وخمسين ومن أ خ خ ذ الشقاء فالتباوت س و فإما أن يدفع ا أن لزمه خ خمسة م ما قيمة قيمة ومن س ي يدفع الداعي بين ن أن بنت لبون ما بين قيمة أو أو فارق الشقاء بنت مخاط ص و ر ة ج د ي د ة ا ل آ ن من المدفون في ا ل ز ك ا ة لزمه بنت مخاط ولكن ما وجد عنده بنت مخاط ولا وجد عنده ابن لبو ن او قال ن ا اريد ان اسرع بنت لبون ما عنده بنت م لبون قال لا اعطيكم بنت لبون انت تريد بنت مخاط ما عندي بنت م خ ا عندي بنت لبون انا اعطيكم بنت لبون قال لا يسرع بنت لبون اذا ا ز ا ت بنت ا ل م خ ا بنت اللبون من باب اولى ولكن هل ن أ خ ذ ه ا هكذا ويقع الظلم فيها على المالك قال له من حق المالك أ ن ي أ خ ذ جبرانا والجبران هذا ا ل ق ي م ة ا ل م ت ص و ر ة ما بين بنت ا ل م خ ا ب وما بين بنت اللبون ف إ ذ ا دفع بنت اللبون لابد أ ن ي أ خ ذ جبرانا وهذا الجبران إ م ا أ ن ي أ خ ذ شاتين و إ م ا أ ن ي أ خ ذ عشرين درهما من ا ل ف ر ق أ و ما ي ع ا ج د ه ا في نقدنا اليوم فاذا إ ذ إ ارتقى المالك إ ل ى سن أ ع ل ى من السن ا ل م ط ل و ب ة ف إ ن ه يستحق في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن ي أ خ ذ جبرانا من ا ل س ا ع د إ م ا أ ن ي أ خ ذ شاتين و إ م ا أ ن ي أ خ ذ عشرين درهما وجبت عليه بنت ل ب و ن ولكن ما عنده بنت ل ب و ن ص و ر ة ث ا ن ي ة أ ي ض ا ج د ي د ة وجبت عليه بنت لبون قال والله أ ن ا ما عندي بنت لبون ولكن عندي بنت, مخاض بنت المخاض من اسلام ا ل ا ب ن ا ل م ج د ي ة قال ما فيما ن أ خ ذ بنت المخاض و ن أ خ ذ منك جبرانا كما أ ن ك حينما ارتقيت و ص ع د ت اخذت الجبران فحينما تنزل تدفع الجبران إ ذ ا ارتقى إ ل ى سن أ ع ل ى ي أ خ ذ من الساع جبرانا و َ إ ِ ذ َ ا نزل َََ الى َ سن ِ الاسفل ْ أ َ ا ِ ف َ إ ِ ن َّ ه ُ يدفع ََُْ ل ِ ل َّْ ا ع ي جبرانا ًُ وهو ََُ الفارق َُِْ ما َ ع بين قيمه ب ن ت ِ المخاض ََِْ و َ ب ِ ن ت ِ اللبون َُِّ ولمن ََِْ يكون َُ الخيار َِْ في الشاتين او الدراهم هو اما أن, ان ياخذ شاتين او عشرين درهما ً لمن يكون الخيار يكون الخيار للمالك ام للساعي قال الخيار للدافع الخيار للدافع وفي الصعود والنزول الخيار للمالك اذا كان عند المالك م ج ب ت على المالك بنت لبون ما عنده بنت لبون عنده بنت مخاض وعنده ع ش ق ة واخذ الجبران وبين النزول إ ل ى ج ن ت المخاض ودفع الجبران و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمدفوع ق ا ل ذ ي يتخير و الدافع ف إ ذ ا كان الدافع المالك ب أ ن نزل يتخير إ م ا أ ن يدفع شاتين و إ م ا أ ن يدفع عشرين درهما و إ ذ ا كان الدافع الساعي ب أ ن صعد المالك قال في هذه ا ل ح ا ل ة يتخير الساعي بين أ ن يدفع ش ا ت ي ن وبين أ ن يدفع عشرين درهما ففي الصعود والنزول الخيار غ ي س للساعي و إ ن م ا الخيار للمالك وفي, وفي الجبران الخيار س ل د ا ف ع سواء كان الدافع الساعي أ م كان المالك وهذا كله الخيار في الصعود والنزول إ ذ ا لم تكن ابله م ع ي ب ة و أ م ا إ ذ ا كانت إ ب ي ل ه معيبتان فلا نستفيد شيئا من صعوده ونزوله م ن وكما يجوز له أ ن يرتقي درجة و الى ح د ة يجوز ه أن يرتقي إ ل درجتين ف إ ذ ا وجبت عليه بنت مخاض وما كان ت عنده بنت مخاض وكانت عنده حصقه يجوز له أ ن يدفعها و ي أ خ ذ بهذه ا ل ح ا ل ة جبرانين أربع إما أن يأخذ عشرية وله إ م درهما ا أن يأخذ أربعين درهماً ويجوز له أن يأخذ ش ارضا ن لأنه ان ينزل يأخذ أرضا كل جبرانين من نوعه وله أرضاً أن ينزل درجتين مع جبرانين يدفع جبرانين لكن بشرط تعذر درجتين في, ما يكون عنده درجة في وقلنا إ م ا أ ن ي أ خ ذ الجبرانين أ ر ب ع ش ي ا و إ م ا أ ن ي أ خ ذ أ ر ب ع ي ن درهما و إ م ا أ ن ي أ خ ذ شاتين وعشرين درهما يجوز هذا ولكن إ ذ ا استحق جبرانا واحدا فلا يجوز له تجزئته ما يجوز له أ ن ي أ خ ذ شاتا وعشر ي ن د ر ه م ا فإذا وجبت ع ل ي ه شقة يجوز ان يدفع جزعه ما كان ت عنده حدقه يدفع جزعه وياخذ في هذه ا ل ح ا ل ة جبرانا فاذا و ز ب ت عليه جزعه وما عنده جزعه عنده ث ن ي ة و ا ل ث ن ي ة هي التي لها خمس سنوات وقع